لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ي س أ للعلوم و ن عن ك ا س ا ة ي ا ساها ه قل ا ع ل م ه ا ربي ل ا ي ج م ي ه ا はい。 I'm gonna...